والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصالق وإن الذين لواقع واستماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراص الذين هم في غمرة سامون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم يستعجلون ان المتقين في جنات وعيون اخذين ما اتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين انهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليل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 إنما أقول حق إنما حق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف برايم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليه قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروا بغنى فقبلت المرأة في صرة في صرتها فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك قال ربك كذلك قال قالوا كذلك قال ربك انه هو العليم الحكيم قال فما قطبكم أيها المرسلون قالوا إنا مرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسواتا عند ربك للمسلفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين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 فتولى بركنه وقالوا وقد تولى بركنه وقال ساخر او مجنون فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مهين وفي عاد اب ارسلنا عليه مريح العقيم ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعاتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصارقة وهم ينظرون فما استطاروا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيدي وإن وإن لموسيقون والأرض فرسناها فنعمل ما هدود ومن كل شيء خلقنا زوجين خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا, ففروا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصل به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملون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 ذنوب مثل ذنوب أصحابهم مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا فويل للذين كفروا من يوم الدين وعدوا.